أربعون حديثا في المغازي والسير الحديث الثالث والعشرون عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ت ق ى ه و والمشركون فقتتلوا ا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدعو لهم شاذة ولا فاذة إلا تبعها يضربها بسيفه فقال ما أجزأ من اليوم أحد كما أجزأ فلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، قال فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال فجُرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذباه. بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه، فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ ك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذ ل ك فقلت أنا لكم به. فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل علي ه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة.